في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوال وغير صنوال يسقى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 الغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 ويدرؤون بالحسنات السيئة، ويدرون السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم.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 فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمّوهُم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أشق وَمَا من الله من واق مثل الجنة التي يعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وضلها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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أَجَلٍ كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإن